إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين إلا لله إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا والذين اتخذوا من دونه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كافر إن الله لا يهدي من هو كاذب كافر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفا مما يخلق ما يشاء. سبحانه سبحانه. والله الواحد القهار. والله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق. خلق السماوات والأرض بالحق. يكوي الليل على النهار ويكوي النهار على الليل. يكوي الليل.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 118. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو لا اله الا هو فاناتصرفون فاناتصرفون انت كفرو فإن الله غني عنكم إن تكفرو فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر ولا يرضى عباده الكفر وإن تشكرو يرضه لكم وإن تشكرو يرضه لكم ولا تزوزرتو وزر أخرى. ولا تزوزرتو وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنّه عليم بذات الصدور إنّه عليم بذات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 إذا خوله نمت منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنذاذ ليضل عن سبيله نسي ما كان يدعو إليه من قبل يرنو وجه على الله ان تدد ليضل عن سبيله قلتمتع بكفرك قليلا قلتمتع بكفرك قليلا انك من اصحابنا انك من اصحابنا أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذُو الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذُو الْآخِرَةَ وَيَ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 قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ قُلْ إني 117. وأمرت لأن أكون أولى المسلمين 118. أول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه فاعبدوا ما شئتم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين؟ أَلاَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ غُلَلٌ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ غُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ غُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها هو انا الى الله له البشرى فبشر العباد ابشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق على كلمه العذاب أفأنت تنقذ من فينا أفمن حق على كلمه العذاب أفأنت تنقذ من فينا لكن الذين اقْرَأْ رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَرْصُوفَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَرْصُوفَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا يجعله حقاما إن, إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فَإِنَّ اللَّهَ صَدْرًا لِلِاسْتِغْفَارِ فَهُوَ عَلَى نُودٍ رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أُولَئِكَ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقو شاعر منه جلود الذين يخشون منه جلود الذين يخشون ربهم لَقُشَعُوا مِنْ جُلُودِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله فما له من هاد. فَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ ذُوقوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ ذُوقوا مَا كُن كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا.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 وَمَا دَنَّاهُمْ مَثَلًا وَلَن فِي هِشْرَكَا أُتَشَاكِسُونَ رَجُلًا لَّسَمًا لِّرَجُلٍ أَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ أكثر انهم لا يملنون انك منيتون وانهم منيتون انك منيتون وانهم منيتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون سيون ا من اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء ا من اظلم أليس في جهنم مثوا للكافرين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 لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين اللهم عنهم الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم اجره بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكافٍ عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن مِنَ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مَنَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي ولئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله. قل أَفَرَأَيْتُمْ ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إن أرادني الله بضر هل هنكش فات ضره أو أرادني برحمه هل هنمسكت رحمته إن أرادني الله بضر هل هنكش فات ضره أو أرادني برحمه هل نم سكه رحمتي قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل قل يا قوم ان على مكانتكم ان فسوف تعلمون, فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أعلمون نزل عليك الكتاب للناس بالحق ان انزل عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفعه فان اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن كل فينا ما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل وما انت عليهم بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 فينسك التي قضى علي الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أمتخذوا من دون الله شفاعا؟ أمتخذوا من دون الله شفاعا؟ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَ وَلَا يَعْقِلُونَ قل أَوَلَوْكَانُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَ وَلَا يَعْقِلُونَ كل الله الشفاعة جميعا. كل الله الشفاعة جميعا. له ملك السماوات والأرض. له ملك السماوات والأرض. ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون. وإذا ذُكِرَ الله وحده شَمَّ أَزَت قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخِرَةِ وَإذا ذُكِرَ الله وحده شَمَّ أَزَت قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخِرَةِ وَإذا ذُكِرَ الَّذينَ مِنْ دونِهِ إِذا هُمْ يَستَبْشِرونَ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 قُل لَّهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَمَّنْ خَلَقَ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به لا ذل يوم القيامه وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحسبون وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا وحق بهم ما كانوا فيه يستهزئون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 فإذا مس الإنسان ظهر دعانا ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون قد قال الذين من قبلهم فما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 Masyibuhum syiatau ma kasuh, wa ma hum bimujizin. Awalam yalamu anallah yabsu tur rzqal min yasha' wa yqdir. Awalam yalamu anallah yabsu tur rzqal إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله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 الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم ولا تنصرون، واتبعون أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. واتبعوا بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت ك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من قد جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.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 49. أليس في جهنم مفوى للمتكبرين 50. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 51. الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والأف غير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون غير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قُل لَّكِنِ اشْرَكْتَ لَا يَحْبَطُ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وما قدر الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه وما قدر الله حق قدره والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه تعالى عما يشكون سبحانه تعالى عما يشكون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ونفخ في الصور فصعق من في ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مث والمتكبرين فبئس مث والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا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 فَيَوْمَ أَجْرِ الْعَامِلِينَ فَيَوْمَ أَجْرِ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين